استووا صفوفكم وتراصوا الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 اللّهُمَّ إِنَّمَا يا أَنَّهُمْ المزمل قم الليل مِنْ قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي اشد وطعوا واقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشيق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا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 وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَئُجُّ فِى الْأَرْضِ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ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 كان وعده مفعولا إن هذه تذكره فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا الله أكبر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 ضالين آمين, آمين إن ربك يعلم تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدروا الليل والنهار ألمان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ألمان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون, وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرعوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُ الله إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ الله أكبر من الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر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 السلام <صلاح> عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله, استغفر الله.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 اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم أجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم ادخلنا الجنه اللهم ادخلنا الجنه اللهم ادخلنا الجنه اخوه الايمان في كل مكان ادى المصلون قبل لحظات صلاه الفجر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمهم فضيلة الشيخ عبد الباري الثبيتي نسأل الله لنا ولكم ولهم الرضا والقبول إنه أكرم مسؤول في هذه اللحظات الأخيرة من نقلنا المبارك وفي اللحظات الأولى من صباح هذا اليوم المبارك الذي يطل على اروقه المدينة المنورة وطرقها نسأل الله أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية وأن يعيننا في هذه العشر على استغلالها بما ينفع ويفيد تقبلوا في نهاية هذا النقل تحياتي أنا محدثكم شار السهلي وتحيات فريق العمل في قناة السنة النبوية وتحيات المخرج الزميل موسى الحيلي لكم منا أطيب الأمنيات بقضاء أجمل الأوقات وأمتعها يوما جميلا أقرب إلى الله نتمناه لكم أيها الإخوة نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله تعالى آدم صلى الله عليه وسلم قال اذهب فسلم على أولائك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله متفق عليه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولى ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم رواه مسلم عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصلوا والناس نيام تدخل الجنة بسلام رواه الترمذي عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه فجلس فقال عشرون ثم جاء اخر فقال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته فرد عليه فجلس فقال ثلاثون رواه ابو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير متفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع متفق عليه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم رواه البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فَإِنْ لم يَحْمَدِ اللَّهَ فَلَا تُشَمِّتُوا رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم